صلى الله و صلى الله و سيدنا و على آله و صحبه و أبيعينا الحديث الثالث و ثلاث و ثلاث أبيعالي بن عباس ربنا و تعالى عنه معه سينا صلى الله و ربنا فعلى ليه قوم ناشي بجاء قائم فأبقى رجالا و مرتاني و بماء عبود فكل نته على المجاهل ومنين على الافكار هذه الحاجه حديثنا عباس هذا ابو البخاري ومسلم صحيحين الذي ليس في البيان على المستمع لا تسبت هذه الجمله انه في اليمن من حديث الاصحاب اللي قلت زي البخاري عن البخاري ونظره في تفسير ابن عمر له وعلى الانديه صلى الله عليه وسلم بينت فالمم او قال ابن جرير الطبري شرح 44 وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام وهو على مبدا ان ضد التنازع والقتال وهو ايضا ما يحكم لواحد بدعواه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز مبيره كل متهم على غير شيء على غير شيء يعني لو قضت دعواه يدعي على ذاته في أي شرعين ردى ذلك من اضعاء المؤمنين لجمائين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قائد أنه يكون به خصد من النبي هدار وهو طلب البيينة من المتوافين يعني الشهود على فرسل مدعا وهي كل ما يطينه الحق ويكون عليه في شعودها قرائنا أغيّها أو أمور قرائنا أن يسيح لنا لماذا الضعاء وتفايدنا لا يتخير عن حسن فإذا أتل البيّنة قلية بها على المتعى عليه فإذا أتل البيّنة قلية من المتعى عليه أليم فإن حالة بريطة حاجة. يعني بريئة شاعاته الظبارة وإنه ترى أن اليمين كبير على جدكم يعني كان عن يمين هذي بذلك على أمه يعني مدار بآبه ترية وعجبنا لدفعه عليه خصو قال النبي بصوحة أربعين إنما كانت البريئة في عالم السبعين وامه يتشرفوا بال فصول دراات الذم انما جاء ان يسترها وثائق كبيره يقبلوا فيها ثواب من دعيه دون ان يملك منهم من جاءه الابي حاجه او اقتضاض يعني اي وتسلمون هر قادر على تزويج ان يزوجه ووضع صغير سواء كان الى المتاهل مع الكريم ووضع غروب المراه من الجبته بالاكرائي ووضع الحمل ودعوه تظهر بلوغها بالاحترام بعول موجاهه لك الوريعه أيضا هذه قرطة من أحيان هذه قائم مقبل فيها قول المدعى أخرى والمدعى هو طالب الذي ما سكت سرح المدعى عليه هو المقلوب الذي ما سكت لم يسرح ماذا؟ والوضع عليه المطلوب والذي لو شاهده ما يطلب قال ابن الوزير في صادر جميع الادعاءات الحكم حيث قال ان على ان البند متعلل المدعي وليه من حال متا عليه فالا معنى القبول بينه على المدعي يعني سحب يا مدعاه لان واجبة عليه هو اجديا ومعناه توجيه قد يمين على من المتا عليه اي يا غديا كان هو جده عليه فاجديا عليه كل حال تقنا ان المدعي عليه عليه يكون ويدعي من الامور التي لم فان عالم المدعي بالرقي كما قال الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سعاده دجاءه يها هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله اجل وقت ان كنتم تصبرون الله فتبغون يذكم الله ربنا كلنا قارئ سوره بكتابي قاري الايه كثيره خاتمه على كل من اتبع محبه الله ولن يكون الا الطلبه محمدي انه طالب بنفس الامر حتى يتبع الله محمديه والدين لدي في جميع ادوار واطوال كما ذكر الدكتور عبد الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان هو من حمل انا لله وانا اليه راجعون ودهارة قال إن كنتم تحبون الله وبركبعون نحذبكم الله آهرين بس أثناء تعلمون الزهار محبة الطماري فعليه البينة البينة هو أن يتبع هدى المبيه صلى الله عليه وسلم وعليه باطنه فعنه أمر لن يتبع هدى المبيه صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد ثقته على مساعي الله هذه قائل تعالي قال النقاش تدينهم عليه من النار في مخالفه <تصفيق> الهدائي هل ارجاء الاثور بهذه البينه يا رسول الله وتابعنا من محمد حبيب الله وهو محطته بالله جل وعلا وهو أعظم من الله لمن يدعي الأموال والجماع وأن هذه الزرطة الولية وأما الدعاء محطة الله جل وعلا أنها أعظم من الدعاء الأموال والجماع وبكل تغييته هذه الزرطة الأموال وما طول بعض العلماء الأقماء ليس الشأن أن تحب إلا ما الشأن أن تحب معنى هذا السلام أنك استطاع من الإنسان أن يحب فهذا ماذا ليس هو الغالب الغالب هي أن يحدد وأن يحبه لله ورشيد النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد غنم خيبر قال ايت لم يروا تغذروا في حب ما هو رسوله ويحبوا ما هو رسوله هذه منبته لعلي رضي الله عنه اعد الناس يكونوا اي يوم اطاع ولما اصبح طالعين على علي بن عبد طالب يقول له ان تشفي عين يعني من غلب قال يا علي يا ابي وبساقه المثوشن منه اي قدامك اجلي فدرك لا يكن بي وجع ثم هو طهر اشهد ان الله جل وعلا و ابي علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بان علي. علي رضي الله عنه حدث الله و حدث رسوله وقال الحسن بن علي وعلول وقال الرساله لا امر اولي الامر الذين اهدى السلام وبارك عليهم تونسد تقديم حديث الله فكما قد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاضي دعياه ومن يراء بدون دليل فدعوا وكال رسول الله أكبر من هذا العديد الشريم أولاً تمام الشريعة على أرض أمام الموفقنا ومن هنا أعلم أنه أولاً كبيراً للعباد والعباد أحكام تحت من فتوص الأحاديات إن كان أحكام الشريعة الإسلامية أما الله أحكام الربعية والقواب والخانون منه فهذه لن تكون مبنيةً, مبنية على العلب وإنها مبنيةً على الجهاد المتشر المبنى الآية من المسقطة والجلب فأمني البيان عن الرسول ويأني الرسول صلى الله عليه وسلم كم نبقى كما في السلطة الثلاث فأمني التقاسلين فبيننا عن الكضية إذا حق الوضحى من المبنى الضحى انما هي من بينه على دعوه وانما هو جرى تبو تعريض لمن بهذا التطبيق الاربن جاله تنط على دعوى ان على المتي كرامته بينه على دعوه و بعد عن اذا لم تكن بينه إنها سلطة عليه البقسة حكيم وإن من يحلط طول عليه البنكور أيضا حلبة على نوع من حلب الله أنكره ثم حلب تعال نبيه يعيش وقومه صلى الله عليه وسلم من انتباع الله على رئيس المسجد في يعيشه فيا الله <سؤال> ويا عظيم الرضا قالوا انه كان شيئا من هذا الصلب كانوا له امكان تزيدا من حرقه جعله ليس كان في شفاء ويرى انه حتى قد وصدوبه فانه استهان بحق الله في هذا بهذه على الرغم الله شهيدن هذه جميعها تبدا ثم أن يملكه غنور لأنها تغمس سعيداته الضوار والله تكثر لا ترفع السفاة لا ترفع العذن وإنه لا بإذن. يذيب عليه أن يسيب صادقاً من قلبي فأنه يسيب جمال الذي حلف عليه حتى يتبرع وإنه لا يؤمن الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه